يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات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 عدل فينا قضاء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 اللهم اغزقنا شفاعته يوم القيامة اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلّمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك وفضلك وجهودك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنهم ضعفاء فقوهم فقراء فأغنهم حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم مظلومون فانتصر لهم مظلومون فانتصر لهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز اللهم سلق عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنود اللهم شتِّت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم يا أرحم الراحمين أصلح أحوال إخواننا في مصر اللهم ألِّف بين قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين إله én a اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فعف عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ما بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه لطانة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحفه وترضاه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 اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين